قُمّ مِنْهَا بِخَبَرٍ لَّوَا تِقُنّ بِشِهَابِ قَبَسٍ لَّعَنَكُمْ تَفصَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَصَبَّحَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إِنَّ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُغْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَتْ مُبَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ إِنَّ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَذْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ طَائِمًا غَيْرَ سُوءٍ Di ti si aayaati la ti ra na waqai in naumkagu kong mang sa siti Xlammma ja at وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا ۚ أَنفُسُهُم بِالْمُنكَرِ وَعُلُوًّا ۚ قُلْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۚ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا على كثير عباده المؤمنين وورث سليمان داوود وقال يا اي عنا تعل لنا من فوق الطير وان اتينا من كل شيء ان هذا هو الفضل المبين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 ساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشكرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي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 لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين إِي وَجَدُم رَأة تَمْرِكُم وَأُوتَتْ مِ كلُِ شيءَي وَلَن ْرسُ النَّغَبم وَجَدهَا وَقَوْمَ يَسدونَ للِشَّسِ مِن دُون الَِّ وَزََّّنَ لَمُ الشَّي ققالالوا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَآءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ